اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي, ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما زلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير